أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناشفوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَحْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنْكَرًا يَكَادُونَ يَسْتَكْبِرُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئت المصيك